شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد تكلمنا في المرة السابقه عن المقدمة التي ذكرها الإمام الجويني <تصفيق> رحمه الله في كتاب الورقات وذكر فيها تعريف وصول الفقه وتعريف الفقه وذكر الأحكام على سبيل الإجمال وذكر تعريفات الفقه والجهل والعلم والنظر والاستدلال والظن والشك لكي يتوصل من ذلك كله إلى تعريف علم أصول الفقه ذكرنا المرة الماضية أننا بإذن الله عز وجل سوف نتناول هذه الأحكام بشيء من التفصيل ما هو الواجب؟ ما هي ما ما هي قواعده؟ وكذلك المندوب والمحظور والمباح نتناول هذه الأحكام بشيء ما تفصل اولا الواجب ذكرنا ذكر الإمام الجويني في تعريف الواجب أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وذكرنا ان العبرة في التعريف إيصال المقصود العبرة في التعريف إيصال المعنى وفهم المقصود فالواجب يثاب على فعل هذا الأمر كل فعل يثاب على فعله ويعاقب على تركه يعاقب على تركه ليتميز عن المستحب فالمستحب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه تمام طيب الواجب دبا هو لم يذكر في الكتاب سوى التعريف من يثاب على فعله ويعاقب على ترك ما هي أنواع الواجب هل الواجب هو الفرض بما يعرف الوجوب بعض هذه الأمور ذكرها في باب الذي يدخل قبل باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل ذكر بعض من ذلك ذكر عندما يتكلم عن الأمر بما يعرف الأمر وما الى ذلك فاحنا ان شاء الله ب الله نجمع الكلام على مساله الواجب كلها في مكان واحد اول شيء احنا قلنا تعريف الواجب هو قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وقلنا اظن قلنا المره اللي فاتت ان العلماء لهم تعريفات كثيره للواجب ولهم تعريفات كثيرة لكل قسم من هذه الأقسام والعبر عندنا بالمضمون والمضمون هو ما ذكره الإمام الجويني أن الإنسان يثاب على هذا الفعل ويعاقب على تركه لهذا الفعل الواجب ينقسم انقسامات عده لو أردنا أن نعرف ما هي أقسام الواجب الواجب له أقسام عدة بأكثر من أعتبار فالواجب باعتبار الشخص المكلف به ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي ينقسم بحسب الشخص المكلف الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم بحسب وقت اداءه الى واجب مطلق وواجب مقيد والواجب المقيد أيضا ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع ايضا لو نظرنا باعتبار آخر مثلا باعتبار مقدار هذا الواجب فهناك نوعين الواجب: واجب محدد وواجب غير محدد كل هذه الأنواع تقسيمات للواجب نبدأ بتقسيم الواجب بالنظر إلى الشخص المكلف وهو الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني والواجب الكفائي. تعلق الواجب بالنسبة للمكلف ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما تعلق هو ما هو الواجب العيني هو الفعل الذي يطلب من كل شخص بعينه. الفعل الواجب على كل شخص بعينه لا يجزئ فيه أحد عن أحد ولا ينوب فيه أحد عن أحد النظر في هذا الواجب ليس إلى قيام الواجب فقط بل إلى أمرين إلى أن يقوم هذا الواجب وإلى أن يقوم كل فرد بأداء هذا الواجب النظر فيه إلى الفعل وإلى من قام بهذا الفعل لا يكفي أن يقام الفعل فقط بل لا بد من النظر إلى الأمرين جميعا. النظر إلى الفعل والنظر إلى من قام بالفعل. أما الواجب الكفائي فهو الواجب المطلوب فعله بغض النظر عن فاعله. لا ينظر إلى من الذي قام بالفعل إنما ينظر إلى قيام الفعل. إذا قام هذا الفعل تم هذا الواجب الكفائي وإذا لم يقوم هذا الفعل لم يتم هذا الواجب. بغض النظر عم أن قام بالفعل.إيه ينقسم الواجب إلى إيه قسمين بحدباء الرفعي. ينقسم إلى قسمين. واجب عيني وهو مطلوب فعله من كل شخص بعين. الواجب العيني لا يجز أحد عن أحد. لا يجز أحد عن أحد. ولا ينوب أحد عن أحد. مثال صلاة الخمس. كل نصليت إلا واحد. هذا هذا الواحد. مطالب بأداء الصلاة الخمس وإذا تركها فهو مفرط وآثم الأصل وهناك استثناء الأصل ان الواجب العين لا ينوب غيره عنه إلا ما ورد الدليل بذلك يبقى مثاله الصلاة الخمس الصلاة واجب على كل فرد لا يجزئ فيها أن يقوم احد عن غيره التعلق الفعل متعلق بالشخص الفعل متعلق بالشخص أما الواجب الكفائي فهذا الواجب مطلوب الفعل بغض النظر عمن قام به مثاله إنسان يغرق وجماعة يمرون المطلوب المطلوب قيام من ينقذ هذا الرجل سأنقذه واحد أنقذه اثنان أنقذه خمسة عشرة النظر إلى أن يتم إنقاذ هذا الرجل مثاله أيضا صلاة الجنازه توفي أحد المسلمين في قرية لابد أن يصل عليه الجنازه لو لم تصل عليه الجنازه آثم كل من في هذه القرية قام مجموعة بالصلاة عليه ارتفع الواجب الكفائي عن هؤلاء عن أهل هذه القرية جميعا بفعل هؤلاء الإيه؟ الذين صلوا عليه وأقاموا بالواجب الكفائي الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الطلب عن البقي. الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين لكن إذا لم يقم به أحد اثم الجميع عباره فيها تجاوز أثم كل قادر وكل بحسب قدرته اثم الجميع أي اثم كل قادر درش نقول أثم الجميع كلهم على مرتبة واحدة ودرجة واحدة بل يأثم كل انسان بحسب قدرته يعني مثلا انسان يغرق ومجموعة تمر لم ينقذه أحد أثم جميعا طب من يستطيع العوم يأثم بنفس مقدار من لا يستطيع الذي يستطيع إثمه بلا شك لأنه أعلى لأنه كان قادرا طب الذي لا يستطيع العوم يستطيع أن ينادي يستطيع أن يصرخ يستطيع أن يحث غيره على أن ينقذ هذا الرجل فلا يخلو من نوع استطاعه، لا يخلو من نوع استطاعه لكن أو لا يخلو من نوع قدره، لكن يأثم الإنسان بحسب قدرته انسان كان عاجز تماماً على أن يقوم عن أن يقوم بهذا الواجب هل يأثم لا يأثم طبعا عاجز عن القيام وعاجز عن حث غيره على القيام الفارق بين الواجب الكفائي والواجب العيني ان النظر في الواجب الكفائي الى الفعل فقط اما الواجب العيني فالنظر الى الفعل لا يكفي النظر الى الفعل بل لا بد من كل مكلف أن يقوم بهذا الواجب العيني إذا توافرت فيه شروط وجوب هذا الواجب العيني طبعا الواجب الكفائي الواجبات الكفائية كما قلنا نظر فيها إلى قيام هذه الأفعال وغالب هذه الأفعال تكون فيها مصالح عامة للمسلمين مصالح عامة للمسلمين فيها تشريع مصالح عامة للمسلمين زي قامت احنا ذكرنا مثل إقامة الغرقق قامت صلاة الجنازة في منها اللي هي عبادات مشروعه زي الأذان على القول إنه هو فرض كفاية عبادات كثيره بعض هذه العبادات لا يمكن ان يقوم به اكثر من شخص يعني لو احنا احنا عددنا احنا في المسجد خمسين واحد اذان المغرب كم واحد واحد ما اثنين ياذنوا احنا في مسجد واحد فبعض الواجبات الكفائية لا يمكن ان يقوم بها الا ايه الا شخص وبعض الواجبات الكفائيه تحتاج تكاتف وتعاون بين أكثر من واحد لإقام هذا الواجب. المهم أن العبرة في الواجب الكفائي أن يكون هناك من يقوم بهذا الفعل بغض النظر عن من قام به. الواجب الكفائي ينقلب إلى واجب عيني إذا لم يوجد من يقوم به ويأثم كل إنسان بحسب قدرته. طبعاً ينقلب إلى واجب عيني على كل قادر. دمعن العلماء الواجبات الكفائية تنقلب إلى واجبات عينية إذا لم تقم عينية إذا لم تقن. عينية أي كل قادر على إتمام هذا الواجب يأسف إذا لم يقوم بأداء هذا الواجب. واضح كده يا يبقى ده تقسيم الواجب بالنسبة إلى الواجب العيني والواجب الكفائي. طبعاً في قضايا كثيرة متعلقة بالواجب الكفائي. من تلبس بواجب كفائي؟ هل يلزمه أن يخرج منه لكي يتلبس واجب كفائي آخر مثلاً؟ وإذا تزاحمك الواجبات الكفائية هناك مسائل كثيرة ستنبني على فهمنا على فهمنا لقضية التفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. ولكن مش الى عن فهم دي دلوقتي لكن جدا جدا جدا فهم جدا جدا جدا والواجب فهم التكلفات مهم جدا جدا جدا في فهم جدا من الذي يقوم هل الكفائي فيه. الواجب الكفائي يتعين بالشرار الواجب الكفائي إذا شرع فيه إنسان وصار بمنزلة الواجب العيني عليه بمعنى أنه لن يوجد من يقوم به غيره فهو متعين في حقه أما إذا علم أنه إذا خرج من هذا الواجب فهناك من يقوم بهذا الواجب ولا يكون هناك خلل في أداء هذا الواجب فإنه يجوز له أن يخرج منه شيخ الثامن تيمية والإمام الناور وغيره من الفقهاء استثنوا من ذلك طلب العلم والجهاد طلب العلم واجب كفائي وقد ويتع إذا شرع فيه إنسان قالوا يتعين عليه ولا يجوز له أن يخرج منه. حتى قالوا لأن هذا الواجب يحتاج إلى وقت لإقامته. مش بمجرد أن انت تطلب العلم النهاردة بكرة ستكون عالم. فإذا كل طالب إذا كل إنسان مكث وقتا في الطلب شهر اثنين سنة اثنين وبعد ذلك قال هذا الواجب بثائلة يتعين عليه فترك هذا الواجب وبدأ تركت قامت هذا الواجب الكفائي، فذا هذا أمر في مفسد على الإيه، على المسلمين نحتاج واحد ثاني ووم بقى من الأول رضي خد سنة أو إتنين أو تلاتة لكي يقوم بهذا الواجب. فقالوا الواجب الكفائي إذا كان طلب العلم أو الجهاد يتعين بالشرف. غير هذا الواجب من الواجبات الكفائية إذا كان خروجه من هذا الواجب سيؤدي إلى أن ينخرم أداء هذا الواجب ولن يوجد من يقوم به. بلا شك يتعين هذا الواجب بالشقوة اما أما إذا كان هناك من سيقوم به فلا يتعين هذا الواجب في حقه. طيب الواجب بالنظر إلى كونه إلى مقدار. إلى مقدار الواجب. الواجب بالنظر إلى مقداره. الشرع حدد مقدار بعض الواجبات. وهناك واجبات أخرى لم يحدد مقدارها. الشرع حدد مقدار بعض الواجبات مثل مقادير الزكاة مقدير الزكاة محددة هناك نصاب محدد وهناك مقدار محدد يجب إقراره هذا الواجب يسمى واجب محدد هو واجب عيني لكنه واجب بالنظر إلى مقداره واجب إيه؟ محدد معلوم المقدار معلوم المقدار لا يشترط في كل الواجبات أن تكون معلومة المقدار بل هناك واجبات قد تقوم غير معلومة المقدار وهي نسميها واجب غير محدد كيف يكون يكون هناك واجب ويكون غير معلوم المقدار يقول بعض الواجبات ترك الشرع تحديدها تحديدها إلى العرف أو إلى إقامة الواجب مثل لو إنسان واجبت عليه نفقة إنسان، مش نقول له أنت الواجب عليك في النفقة مقدر أدى كذا أكل مقدر أدى كذا لبس، إنما الواجب عليه سد حاجة هذا الإيه؟ الإنسان بما تكون به سد الحاجة، بما يكون به سد هذه الحاجة، فقد يكون الواجب محدداً مثل ما قديل الزكاء، وقد يكون هذا الواجب غير محدد إنسان مسكين ولا يجد من يكسب وإنسان قدر هو يكسي بواجب عليه كسوة هذا الرجل واجب عليه بما يقيم هذا الواجب بما يرى في العرف أنه قد قام بأداء هذا الفعل وهو أنه قد كسى ذلك المسكين فلا يشترط في الواجب أن يكون محددا محدد بل هناك واجب بل قد يكون الواجب مقدرا وقد يكون غير مقدر وهذا لا ينفي كونه واجبا لان مقدار الواجب حينئذ يعرف من خلال الايه العرف وسنتكلم باذن الله جل عن العرف بعد ذلك في ادله الايه الاحمد العلماء يذكروا أقسام كثير للواجب أنا مرادي فقط أن يتم معرفة هذه الأقسام بحيث إذا قرأت في أي كتاب من كتب الأصول لا تفاجأ بالمصطلح. أيضا العلماء يقسمون الواجب إلى واجب معين وإلى واجب مخير واجب معين وواجب مخير من حيث هذا الفعل المطلوب اداؤه يقولون هذا الفعل المطلوب اداؤه قد يكون فعلا معينا وقد يكون هذا الفعل ليس معينا بل وقد يكون هذا الفعل غير معين بل مخير الإنسان في أداء هذا الواجب بين أكثر من فعل وهذا أيضا لا ينافي كون الفعل واجبا كون الواجب معينا أمر لا في فيه. يجب عليك أن تصوم رمضان لا تخير لك في غير في اختيار هذا الشهر ولا في اختيار الوقت يجب عليك صيام رمضان كامل هذا واجب إيه؟ معين وايضا واجب إيه؟ عيني. لكن بالنظر إلى تحديد الفعل هو واجب واجب معين هذا الأمر لا إشكل فيه الواجب يناسبه أن يكون معينا لكن هل يمكن أن يكون هناك فعل واجب ويكون ان يكون هناك واجبا ويكون الفعل الواجب غير محدد ويكون الإنسان مخير بين أكثر من فعل؟ نعم يمكن أن يوجد ذلك وهم يسميه العلماء بالواجب المخير مثال الواجب المخير خصال الكفار خصال الكفر الكفرة واجب ومع ذلك يخير الإنسان بين بين بين العد وبين الإطعام وبين الكسوة وإن لم يجد هذه الثلاثة يعدل بعد ذلك إلى الصيام فكونه مخير في هذه الأمور الثلاثة لا ينافي, لا ينافي الوجوب لا ينافي الوجوب بل هذا القسم يسميه العلماء بالواجب المخير أيضا هناك أمثلة أخرى مثلا الواجب المخير عندنا أردنا أن نقيم خليفة للمسلمين وعندنا اثنين يصلح رجلان يصلحان لان يكونا خليفه للمسلمين هينفع يكون في خليفتين الخليفه واحد منهم ويجب على اهل الحل والعقد ان يختاروا أن يختاروا من احد هذين الإيه؟ الرجلين فهذا واجب مخيرهم مخيريهم مخيرون في اختيار احد هذين الإيه؟ الرجلين تمام يا طيب قلنا اقسام الواجب بالنسبة للمكلف وإن أقصام الواجب بالنسبة لمقدار الواجب أيضا أقسم الواجب بالنسبة إلى تحديد الفعل المطلوب أيضا أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه أقسم الواجب باعتبار وقت أدائه نقسم الواجب باعتبار وقت الأداء إلى ثلاثة أقسم واجب ليس له وقت معين واجب غير مقيد بوقت معين وواجب متعلق بوقت محدود الأول غير محدود الآخر وواجب معلق بوقت محدود الأول والآخر الواجب بالنظر إلى وقت ادائه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وقت الأداء إما يكون محدد الأول والآخر ويقابله غير محدد الأول والآخر يبقى غير معين الوقت ليس له وقت بداية ولا وقت نهاية وواجب له وقت بداية ووقت إيه؟ نهاية ومرحلة متوسطة بينهما له وقت بداية وليس له وقت نهاية تمام طيب الاولاني اللي هو غير مقيد به بوقت الانسان على الخلاف بقى في مثلا في العمر العمر على القول بوجوبها انسان يستطيع ان يؤدي العمر يجب عليه هذا العام ام العام المقبل ام العام الذي يليه إيه؟ هي وجبها في العمر مرة ما استطاع أداءها وجب عليه أن يؤدي هذه العمل. لكن ليست محددة بمجو... بالعام الذي امتلك فيه. ال... ليست مقايدة بالعام الذي تحققت فيه الاستطاع. بل لو أدها العام المقبل او العام الذي يليه. أم... جاز له ذلك طبعا على الخلاف. إن... هل هذا الواجب على الفور أم على, الإيه؟ على الطرق؟ لكن على الفور أو على التراخي سواء قلنا على الفور أو على التراخي لم يحدد وقت لأدائها بمعنى أنه إذا ملك الاستطاع هذا العام لو قلنا أنه واجب معين يجب عليه أداء العمر هذا العام لو لم يؤدي هذا العام تكون يكون خرج عن وقت أدائها لكن نحن بنقول لم يحدد لها وقت لكن يجب أداء الفعلي على الفور إذا تمكن إذا, تمكن إذا كان الإنسان مستطيعا لأداءه أو لا يجب على الفور على الخلاف في ذلك لكن ليست مقيدة بوقت معين الجهاد غير مقيد بوقت معين مش مقيد ان شهر شوال من كل عام يجب عليك أن تخرج للجهاد غير مقيد هذا الإيه الأمر بواجب غير مقيد بوقت طيب واجب مقيد بوقت في بدايته غير مقيد في وقت بوقت في نهايته. زي الزكاة إنسان إذا ملك نصابا مر عليه حول واجبت عليه الزكاة. وجبت عليه معروف وقت وجوب هذه الزكاة في حق. انسان ملك نصابا ملك يوم واحد شوال وامتلك النصاب لمدة عام يوم واحد شوال المقبل واجبت عليه الزكاة. دها مختلف عن النوع اللي قبله لا لا مختلف يبقى هذا النوع مقيد الأول لكن غير مقيد الآخر يعني مش هنيجي له لو ما أخرج في خلال ثلاثة أيام تكون إيه تكون آثما ولو أخرقتها لو أخرقتها في اثنين تكون شيء آثم لا غير محدود الآخر طبعا والمسألة الوقت مثلا في مقدار الذكاء يحدد باعتبار العرف وبعد باعتبار مقدار المال طيب النوع الثالث بقى واجب محدود الاول والاخر محدود الأول والآخر له وقت بدايه وله وقت نهائي له وقت بدايه وله وقت ايه نهائي زي الصيام من الفجر للمغرب. زي الصلاه وقت الظهر الى وقت الإيه؟ العصر وقت المغرب الى وقت العشاء وقت العشاء الى وقت الفجر هذا الواجب المحدود الاول والاخر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع. الواجب المضيق هو ما لا يسع وقته غيره من جنسه، ما لا يسع وقته غيره من جنسه. يعني الوقت وقت أداء هذا الواجب لا يسع أداء واجبين، يسع أداء واجب واحد فقط من جنس هذا الواجب. والواجب الموسع هو ما يسع وقته أداء غيره من جنسه نقول مثال عشان التعريف يتضح. من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. تستطيع أن تؤدي صلاة المغرب كم مرة؟ الوقت نفسه يسع كم مرة؟ ممكن انسان يصلي ثلاث ركعات وبعد كده يقوم ويصلي ثلاث ركعات كمان ويصلي. صح؟ الوقت مش مفصل على أداء العباد لكن يستطيع أن يؤدي من جنس هذه العبادة مرة واثنين وثلاثه واربعة في نفس الوقت. يبقى هذا الواجب واجب إيه؟ موسع لان ممكن يؤدي في أول الوقت ممكن يؤدي في منتصف الوقت وممكن يؤدي في آخر الـ الـ الوقت أما الواجب المضيق زي سيام رمضان اليوم اللي هتصومه ينفع تصوم مرتين في اليوم هو اليوم لن يتم إلا بصيام إيه؟ اليوم مرة واحدة فده واجب إيه؟ مضيق وقته لن يسع غير من جنسه تعرفت سوم رمضانين في رمضان واحد هو صيام رمضان لن يكون إلا بإيه؟ بصيام الشهر من أول إلى آخر واليوم من الى إلى آخر. تمام كده صيام رمضان واجب إيه؟ مضيق أداء الصلاة واجب موسع الفرق بينهما ان الواجب المضيق ما كان وقته لا يسع غيره من جنسه أما الواجب الموسع ما كان وقته يس او غيره من جنس طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على اقسام الواجب قلنا ينقسم الواجب الى عيني وكفائي ينقسم الى محدد وغير محدد ينقسم الى واجب معين وواجب مخير طبعا تدرك الفرق بين واجب معين وواجب عيني الواجب العيني هو الواجب الذي تعلق بكل شخص مكلف الواجب المعين هو الواجب المعروف الفعل الواجب فعل الواجب المعين قسيم الواجب المخير والواجب العيني قسيم الواجب الكفائي مشيخنا طيب كيف نعرف ان هذا الفعل واجب كيف نعرف أن هذا الفعل واجب؟ اللي هو الأدلة التي يعرف بها الوجوب. الأدلة التي يعرف بها الوجوب. يعني نقول كل ما يدل على الحتم والإلزام في اللغة يدل على الوجوب شرعا كل ما يدل على الحتم والإلزام في اللغة. احنا ذكرنا أن الوجوب إن القرآن والسنة القرآن مثل اللغة العرب كان عربيا فصيحا فكل ما سيكون أمرا سيكون هذا الأمر يقتضي أن يكون الفعل واجبا طيب ما, هو فعل؟ ما هو الأمر وكل ما دلت اللغة على كونه أمرا سيكون امر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر من الله عز وجل، وبذلك يكون الفعل فعلا واجبا كل ما يدل في اللغه على الحتم والالزام يدل عندنا على الوجوب الايه طيب ما الذي يدل في اللغه على الحتم والالزام الذي يدل في اللغه على الحتم والالزام الامر الامر ده ليه كم صيغه لاكثر من صيغه صيغه أصل وهي افعل الامر افعل تدل على الايه على الحتم والالزام لانها صيغة الامر تمام أما هناك الفاظ أخرى في اللغة أو أخرى في اللغة تدل على الأمر وبالتالي تدل على حتم الإلزام يعني لا يشترط أن يكون فعل أمر فقط لكي يدل على الإيه على الأمر بل المضارع المقترن بلام الأمر ايضا يدل على الإيه على الأمر وبذلك يدل على حتم الإلزام فيستفاد منه الإيه الوجوب المضارع المقترن بلام الأمر ذا مثاله وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق الفعل هنا فعل مضارع دخلت عليه لام الامر يفيد الايه الحتم والالزام طيب يبقى الامر بالشيء يدل على الحتم والالزام الأمر بالشيء يدل على الحتم والإلزام وبالتالي يدل على الوجوب الامر بالايه بالشيء يدل أيضا على الوجوب الوعيد على الترك الوعيد على الايه على الترك إذا حاصل وعيد على الترك فيدل على أن هذا الفعل فعلا إيه؟ واجب لأن الواجب يأثم إيه؟ تركه أيضاً يدل على الوجوب وصف الفعل بأحد الأوصاف التي تدل في اللغة على الإيه؟ على الحتم والإلزام مثلاً وصف الفعل بأنه فرد وصف الفعل بأنه فرد الفرد مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فأعلمهم أن الله افترض يبقى افترض هذا مشتق من لفظ من كلمة من مادة فرض فوصف الفعل بما يدل في اللغة على الحتم والإلزام يدل أيضا على الوجود مثل مثل فرضة مثل كتبة يا له من كتب عليكم الايه الصيام. كتب وصف الفعل بهذه الالفاظ للدلاله على الحتم الزام زي فرض وزي كتب خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله مثل وجب تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب لفظ الحق ومشتق منه وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً واجباً على المتقين؟ يبقى كل ما يدل في اللغة على الحتم والإلزام، سواء كان أمراً، سواء كان وعيداً على الترك، سواء كان وصف الفعل بالفاظ تدل على الحتم والإلزام، فهذا كله يدل على وجوب الفعل في حقنا. هذا كله يدل على وجوب الفعل في حقنا. طيب. هل الواجب هو الفرد؟ هل الواجب والفرض هنفرق ما بين اصطلاح الجمهور في تعريف في, في التفرقة بين الواجب والفرض وما بين اصطلاح الحنفيه في التفرقة بين الواجب والفرض الحنفيه يقولون الواجب غير الفرد يقولون الواجب غير الايه الفرض. الحنفيه يقولون الواجب ما كان دليله ظني والفرض ما كان دليله قطعي الحنفيه يقولون الفرض ما كان دليله فيه قطعي والواجب ما كان دليله ظني اذا الواجب عندهم مرتبة اعلى من مرتبة الفرض, الفرض عندهم مرتبة في مرتبة اعلى من مرتبة الواجب لكن الفرض والواجب كلاهما يثاب فعله ويأثم تركه كلاهما يثاب فعله ويأثم إيه تاركه. لكن الدليل قطعي يكون فرضا والدليل الظني يكون إيه واجب ده اصطلاح خاص بالحنفية الجمهور على أن ماهيه الواجب هي هي ماهيه الفرض. ماهيه الواجب هي هي ماهيه الفرض لكن قد يستعملون الفرض في الواجب المتأكد قد يستعملون الفرض في الواجب المتاكد إذا كان يعني استعمال الفرض عندهم في تأكد الواجب يعني في مرتبة أيضا اعلى من مرتبة الواجب لكن الواجب والفرض عندهم لهما ماهيه ايه واحد واحد يقول الفرق ما بين كلام الحنفيه وما بين كلام الجمهور في فارق كبير الفارق ان الفعل الذي سيوصف بالوجوب هو يوصف أيضا بالفرض عند الايه الجمهور لكن قد ما هو متاكد الوجوب يصفونه بالفرض تمام لكن هما ايه اسمان مترادفان لما هي واحدة وهو ما يثاب فعله ويعاقب أما مذهب الأحناف فيفرقون بين الواجب والفرض، وبذلك قد يكون فعل في حق إنسان واجب وليس بفرض، وفي حق رجل آخر. التقسيم الحنفية للواجب والفرد يترتب عليه إن يكون الواجب في حق بعض المكلفين غير الفرض الفعل واجبا في حق بعض المكلفين فرضا في حق غيره وهم رتبوا أحكاما شرعية على تسمية الفعل واجبا او تسميته فرضا مثال هم يقولون الفرض ما كان دليله قطع والواجب ما كان دليله ظن الدليل الظني اللي الظني إن أنت عندنا ظني ثبوت وظني دلالة في احتمال إن يكون في لو هو دليل ظني في الدلالة إن يكون في معنى آخر لو هو ظني في الثبوت إن أنت لا تقطع بأن هذا قد ثبت. أنت يغلب على الظن أو يغلب عندك ظن راجح بأن هذا الدليل قد ثبت. لكن الدليل القطعي الذي لا قطع الثبوت لا يقبله كل أحد. لا يستطيع أحد أن يقول هذا لم يثبت. أنا بالخص. دليل قطعي عندنا الأدلة تنقسم إلى قسمين. أدلة قطعية وأدلة ظنية. معنى القطعي ومعنى الظني. احنا قلنا قبل كده قلت مرة اللي فاتت لا ان احنا عندنا في في ظن الظن ده تد... لما ثانيه شك في امرين الشك تجويز امرين لمزية لاحدهما على الايه على الاخر الشك تجويز امرين لمزية لاحدهما على الاخر هذا الشك ينقلب الى ظن اذا قلنا احد الامرين له مزية على الاخر قراء رجحت احد هذه الامور فاصبح ايه ظن زادت هذه القرائن أصبح ظن ظنًا راجحا ظن الراجح الظن الراجح يعمل به في الأدلة الشرعية يبقى تجويز أمرين لكن أحدهما ظن أحدهما أظهروا من الآخر بقراء وأدلة لكن الاحتمال الآخر غير منفي تماما غير منفي تمام. الحديث بقى لما يجلنا حديث ونقول هذا الحديث حديث سنة صحيح عشان في فلان وفلان وفلان وإن كان فلان ضعيف لكنه ينجبر بوجود فلان آخر يبقى هناك احتمال ولو قليل جدا أن يكون هذا الحديث حديث إيه ضعيف واحتمال قوي أنه إيه؟ بل غالب الظن أو الذي نعمل به أنه حديث صحيح لوجود قراء وأدلة عندنا على صحة هذا الحديث ده ظن ظني بمعنى أنه القطعي ان زي المتواتر في الثبوت القطع زي المتواتر لا يستطيع أن ينكره أحد اللي ينكره يكون مكابر قطعي زي وجود الشمس في ضحياتنا لا يستطيع أن ينكره احد وبالتالي بعض الأمر القط والالقطعي شوفوا سنتمني يعرفه اعتقاد الشيء مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك اعتقاد الشيء مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذلك. نفي نفي تام لوجود اي احتمال اخر نفي نفي تام لوجود اي احتمال إيه؟ اخر فهذا هو الايه القطع عندنا قد يكون الدليل قطعيا لكنه ظني الدلالة ظني الدلالة انت ترى ان هذا الدليل يدل على الوجوب مثلا لقراءه واخر يرى ان هذا الدليل يدل على الاستحباب لقراءه اخر هذا الدليل ظني في من جهه الايه الدلالة. الحنفيه قالوا الفرض هو قطعي الثبوت وقطعي الدلاله ما كان دليله ايه قطعي الظني ما كان دليله ما كان ظنيا طبعا ظني الثبوت اظني الايه الدلاله طيب دليل ليه اثر في الفروع اه ليه اثر في الفروع ايه اثروا في الفروع هم فرقوا في الاحكام بين الواجب والفرض مثلا في الصلاه قالوا الواجب حاجه والفرض ايه حاجه قالوا قراءه الفاتحه لان دليلها ظني يبقى قراءه الفاتحه في الصلاه واجبة. واجبه طب جميل الصحابي اللي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قراءه الفاتحه في حق واجبه فرض لان دليلها ايه قطعي لان هو الذي سمع بنفسه فهذا سيؤدي الى ان الفعل الواحد يختلف حكمه بالنسبة للايه؟ للمكلفين؟, للمكلفين. واحد هيبقى في حقه? فرض. وهيترتب عليه ان تبطل الصلاة اذا ترك واجب وشخص اخر سيكون في حقه? واجب. وبالتالي لن تبطل الصلاة اذا إيه؟ تركه عندهم. هذه التسمية ادت الى اثر في الفروع ولا لم تؤدي يبقى ما كان دليله قاطع وما كان دليله ظني عند الحنفية أدى إلى اثر في الفروع أن تفاوت المكلفين في حكم هذا الفعل والأصل أن المكلفين حكمهم في الفعل سواء المكلفين حكمهم في الفعل سواء يبقى إذن الواجب هو الفرض عند جمهور العلماء الواجب هو الفرض عند جمهور العلماء وإن كانوا أحيانا يطلقون الفرض على ما هو اكد يطلقون الفرض على ما هو ايه أما عند الحنفية فالفرض غير الواجب واختلاف العلماء هل الخلاف بين الحنفية والجمهور هل هو خلاف لفظي أم خلاف معنوي على كل لابد من معرفة اصطلاح كل فريق لابد من معرفة اصطلاح كل فريق. سواء كان دليله ظني أو قطعي ما دام هذا الفعل ثابت أنه مدام الخطاب يدل على حتم الإلزام فهذا الفعل واجب سواء كان هذا الخطاب له دليل الفعل قطعياً أو ظنياً. واضح كذا؟ واضح يا طيب عشان بوضع المغرب بالنسبة للواجب لابد أن أنت تدرك أن الواجبات ليست كلها على مرتبة واحدة بل الواجبات تتفاوت الواجبات تتفاوت. صحيح الكل واجب لكن ليست الواجبات كلها على مرتبة واحد فهناك واجبات يكفر العبد بتركها وهناك واجبات يفسق العبد بتركها وهناك واجبات لا يفسق بتركها وهناك من الواجبات ما هو أركان للإِ للإسلام وهناك من الواجبات ما ليس بأركان بما ليس بركن من أركان الإسلام هذا كله يدل على أن الواجبات تتفاوت طب هتفرق معنى إيه إن الواجبات تتفاوت إذا كان الكل واجب وان الكل مطلوب فعله إدراك تفاوت الواجبات يفيد عند تدافع الواجبات أو عندما تتعارض في حق المكلف تتعارض في حق المكلف واجب عليه فعلين ولن يستطيع أن يفعل إلا فعلا واحد ايهما إذا فعل أحدهما عجز عن الآخر صحيح الوجوب يسقط بالعجز لكن أيهما يقدم سيقدم ما هو, إيه؟ ما هو أعلى لابد أن يدرك أن الواجبات ليست كلها على مرتبة واحدة وأن هذه الواجبات تتفاوت وتتفاضل تتفاضل في مقدار الوجوب تتفاضل في ثواب الفعل تتفاضل في ثواب الفعل ونخلص الواجب الواجب ما يؤدي إلى الواجب الفعل الذي يؤدي إلى الواجب يسميه العلماء بمقدمة الواجب يسميه العلماء بمقدمة الواجب خلاص الإقامة طيب بمقدمة الواجب مرورة